وصلاة وزكاة حج والشهادتين وأكلم ربي خمسا أطهر بدني بصلاة بوضوئي بركوين بخشو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 فقراء المساكين أعطيهم حقا لله بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكرها اذكر إخوان الجواب وبجنة ربي اذكرها بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين والحج وقوف وطواف حشر أصغر في الدنيا لغني وفقير لا فرق يكون أمام الله بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين قامت الصلاة إتاء الزكاة وصوم رمضان وحاج البيت من استطاع إليه سبيلا